بوك تو بيز دسمت خمسون خمسون, خمسون في المسبح في المسبح شو دين إير كارست الجو حارون اليوم Elžo har eljom. Vai mēs iesim uz seinu? Hal nevhabu ilalmas baha? Hal nevhab ilalmas baha? Vai tev ir vēlesinas iet peldēt? Hal tarhabu fi vhehabi li sibaha? Hal tarhab fi vhehab li li sibaha? Vai tev ir dvēlis? هل معك منشفه؟ هل معك منشفه؟ White ter هل معك ميور رجالي؟ هل معك ميور رجالي؟ White هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ هل تستطيع proti هل تستطيع tastati'u sibaha? Hel tastati'u al-sibaha? vai to proti nirt Hel tastati'u al-ghats? هل تستطيع القفز في الماء؟ كُر إر دوشة؟ أين الدوش؟ أين الدوش؟ كُر إر باردير بشناس أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ كُر إر بالد بريلس؟ اين نظاره السباحه اين نظاره هل الماء عميق هل الماء عميق هل الماء نظيف هل الماء نظيف Helilmau defe māu defe He Man salst. Anabardan Anabardan Ānā bardān. Ūdens ir pārāk augsts. Āl māu bāridu židdān. Āl māu bāridu Es tagad ēju Sāāchrūj āāna Minalma al-mā. Sāāchrūj āāna min al-mā. Visit www.book2.de for the book and the texts.